حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قادحين فان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم مما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجه وصيه لازواجهن متاعا الى الحول غير اخراج فان خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهم من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين